أب هل مواكب صرخة على يا حسين هل مواكب صرخة على وتبقة على يا حسين يا حسين هل مواكب هل أي <تصفيق> ما أن سمد دمع إلا من تجري عليك كل دمعنا عن الهجر إلى بالحشرن الجابي هل بشر يحد عن والله صدينا ومجنون فيك بها تطبر لك الهامه وبها تنطم على جابك هل المواكب صرخت المواكب صرخه على عيال التراث الحسن هل المواكب صرخه على وسبق دلاله الحسن اللي ما جبت جن مصابه كادت ما تسمع المواكب المواكب صرخه على, <تصفيق> هالمواكب هالمواكب صرخت علي, علي Qarbal la nazil digar ba wa bala ma laqa كم على ربك لما صرع من دم سال ومن دم عن جرا كرباله كه المعشة كف أشجول إبنته ما تأوى نسبوا على الرسول شن هو عذرك النبي وبالسلب تقول وفوجهم خي للعدس حالو تقول أحضى إبنته إليهم يا أفح للفحول وها نصورك كرباله نبغان نقول اللي بنت أحيل باب اللي حليب باب الله يا أرض مطلوب دهب هل ما هل ما واقب صرخت عليا لتعارت علي الحساب. صرخت على وصرخت على يا حسين اللي ما دخل المصابه ابد ما تسمع يا حبيب يا حسين هل ما واكيك هل صرخت على يا ليالي الحسين خاصل دم للحسين وعترته ويا خطر ويا خطر يمنعنا من سيارته يطعه ويشفه البشر وتعنته يطعه ويشفه في البشر وتعنته وموتهم بسحية ويم حضرته أبد ما ينسح حسين وثورته شقد ترده لروح شعفة قبته يهتف باسمه ويردد يردد شربنا الماء من جودك حسين والله شربنا الماء من جودك حسين زلالوا على الجرح مرها. والله زلايايايا على على الجرح مرهام حسينا أبد والله ما ننسى أبد والله ما ننسى حسينا ولا ولا ننسى العقيق إلى الله عشمني ويهدف بأسمه نبض قلب المؤمنين هلموا كاب هلموا كاب صرخت علي وتبقى تعلي ايالي دارات الحسن المواس صرخت علي وتبقى تعلي يا حسين اللي ما في كل مصابه كبد ما تسمع يا علي يا حسين المواس يا صرخت علي يا لي بنات الحسن حيله حبك جبل ما يلي تيم جرح له حبك جبل ما يلي تيم ولتغضك من صبرهم تنهزم ما يهم ما يهم ما يهم من موت لجلك ما يهم والله ما يهم ما يهم من موت لجلك ما يهم يا حلال يا أناس اللطم يا حلال جل أن يا أناس اللطم أحسين علم من البطولة أحسين علم من البطولة مثل صرنا ثائرين مثل صرنا سهائرين مثل صرنا مثل صرنا ثائرين حسن هلم واتب هلم واتب صرخة أعلى وتبغة تعلى والله تعلى يا لتأرات الحسن هل مواشب جعله وتبقى جعله ما الحسين. المنشد الحسيني مقداد السعدي الكلمات للشاعر الحسيني المبدع مصطفى الطي ونسألكم الدعاء